يأتي لمعنى واحد وهو المطاوعة ولهذا لا يكون إلا لازما ولا يكون إلا في الأفعال العلاجية ويأتي لمطاوعة الثلاثي كثيرا كقطعته فانقطع وكسرته فانكسر ولمطاوعة غير غيره قليلا كأطلقته فانطلق وعدلته بالتطعيف فانعدل ولكونه مختصا بالعلاجيات لا يقال علمته فانعلم ولا فهمته فانفهم والمطاوعة هي قبول تأثير الغير نعم إذا لدينا الآن إن فعل يعني بزيادة الهمزة والنون قبل فاء الكلمة ويعني أكد في البداية الشيخ رحمه الله بأن هذا الوزن أو هذه الزيادة هذه الصيغة في الزيادة تأتي لمعنى واحد وهو المطاوعه ما معنى المطاوعة؟ شرح المطاوعه هي قبول الأثر قبول تأثير الغير قبول تأثير الغير يعني أنت تريد من الشيء أمرا معينا فيستجيب هذا الشيء لطلبك فان كان قادرا على الفعل فهو الفاعل أطلقته فانطلق أطلقته فانطلق هو الفاعل وإن كان غير قادر على الفاعل فيكون من باب المجاز كسرته فانكسر إذن المطاوعة أي يطاوع المطلوب من يقبل الأثر المطلوب من أي إذا أردت من, الأمر من الشيء أمرا استجاب لك هذا الشيء فإن كان قادرا على الفعل أن يكون فاعلا تقول فن فانطلق صحية إذا كان غير قادر هو على الفعل إنما يكون ذلك من باب المجاز لانه لا يصح منه الفعل اصلا كسرته فانكسر قطعته فانقطع وما إلى ذلك ثم ان هذا الوزن عندما يكون في الأصل هو يعني عندما يقول مثلا قطع هذا فعل ثلاثي على وزن فعل وهو فعل متعد في فعل مطاوع فعل انقطع اصبح لازما عندما قال هنا اذا وهو بالمطاوع ولهذا لا يكون الا لازما اي وزن فعل اي وزن فعل فهو اذا مطاوع لوزن فعل المتعدي لكنه عندما انتقل الى ان فعل واصبح مطاوعا اصبح لازما ويقول لا يكون إلا في الأفعال العلاجية يقصد الأفعال الحسية الظاهرة العلاجية يقصد الأفعال الحسية الظاهرة التي تظهر للعين إذا المعاني النفسية لا تدخل في هذا الباب لا تدخل في هذا الباب إذن لذلك قال هنا ماذا ولهذا لا يكون إلا لازما ولا يكون إلا في الأفعال علاجية ويأتي لمطاوعه الثلاثي كثيرا يعني أكثر ما يكون مطاوعاً, مطاوعا أكثر ما يكون مطاوعا لفعل ثلاثي لفعل ثلاثي قطعته فانقطع كسرته فانكسر مثلا شرحته فان خسرته فان وهكذا هذا من فعل ثلاثي كسر قطع خسر هذه أفعال ثلاثية صرفته صرف, صرف صرفته فن صرف فتحته فتح فتحته فانفتح فتحت الباب فانفتح كل هذه إذن من فعل ثلاثي ولمطاوعه غيره قليلا أي لمطاوعه غير الثلاثي فياتي المطاوعه الرباعي وهذا قليل مثل اطلقته فانطلق اطلقت اطلق اطلق رباعي اطلقته فانطلق إذا هذا مطاوع لرباعه لغير الثلاثي عدلته فانعدل عدل فن عدلة مثلا أزعجته فانزعج أزعج رباعي فانزعج وهكذا إذا وهذا قليل إذا أكثر ما يكون مطاوعا للفعل الثلاثي. ثم قال ولكونه مختصا بالعلاجيات يعني مختصا بالأفعال الظاهرة الحسية لا يقال علمته فانعلن لا يجوز أن تقول علمته فنعلمه لا يجوز فنعلمه لأن العلم فعل غير حسي غير ظاهر طيب. ولا فهمته فنفهمه لا يصح ذلك إذا هو محصور في مطاوعه الأفعال الحسيه الظاهره طيب إذا هو خسر الآن هو في المطاع خسر بأنه للمطاع لكن قد ياتي وزن ان فعل في غير المطوعة أقول إنطفأت النار إنطفأت النار إنطفأ فعل إنطفأت النار لا تد... إذا كنت أطفأتها فانطفأت نعم لكن إنطفأت النار بنفسها إنطفأت النار فهي تت... ليست مطوعة بمعنى طفئت إذا قلت انطلق فلان إلى المدرسة قد انطلق هنا ليست بمعنى أن أطلقته فانطلق إلى المدرسة إذا ذهب إلى المدرسة إذن قد يأتي أيضا لغير المطاوعة لكن الشيخ هو يعني ركز على الغالب الاعم هنا الآن من وزن ان فعله ننتقل إلى وزن افتعلة. تفضل. افتعله اشتهر في ستة معان أحدها الاتخاذ كاختتم زيد واختدم اتخذ له خاتما, خاتما وخادما إذن افتعل الوزن افتعل اشتهر أو اشتهر في ستة معان. اشتهر في ستة معان. له ستة معانا مش مشهورة أولها الاتخاذ يعني اتخذت شيء. اختتم زيد يعني اتخذ له خاتما اختدم اتخذ له خادما اختبز العجين اختبز العجين اتخذ العجين قبضة امتطى الفرس امتطى الفرس اتخذ الفرس مطية قعلها مطية له احتبسته اتخذته حبيسة اتخذته اشتوى القوم اللحمة اشتوى القوم اللحمه بمعنى اتخذوه شواء اتخذوه شواء هذا المعنى الاول هو الاتخاذ المعنى الثاني محمد الاجتهاد والطلب وثانيها الاجتهاد والطلب كاكتسب واكتتب اي اجتهد وطلب الكسب والكتابه الاجتهاد والطلب ويقولون يقولون, يقولون عنه ايضا التصرف يقولون عنه التصرف متي اكتسب طيب اكتسب افتعل ما الفرق بين اكتسب واكتسب ما الفرق بين كسب واكتسب يقولون كسب بما بمعنى أصاب مالا كسب مالاً, أصاب مالا بينما اكتسب مع تصرف واجتهد وداوم وعمل وأخذ بأسباب الكسب وأخذ بأسباب الكسب إذا هناك فارق بين اكتسب التي فيها اجتهاد فيها طلب فيها تصرف فيها أخذ بالأسباب وبين كسب التي تعني أصاب كسبا التي تعني أصاب كسبا وهكذا اكتتب اجتهد اكتتب اجتهدا اعتمل يعني تسبب في العمل بمعنى أنه بذل الأسباب للعمل نعم وثالثها وثالثها التشارك كاختصم زيد وعمر واختلفا اختلفا بمعنى اختلاف التشارك يعني بمعنى التفاعل، بمعنى التفاعل بمعنى تفاعل تفاعل يعني اقتتل القوم اقتتل افتعل بمعنى تشاركوا في القتال اختصموا تشاركوا في الخصام اعتونوا يعني تشاركوا في التعاون اجتوروا تشاركوا في الجوار اضطربوا وهكذا نعم هذه التشارك اللي هو بمعنى تفاعل بمعنى تفاعل نعم مثل اختصم و اقتتلا واضطرب واتوّنا واجتور وما إلى ذلك. نعم. ورابعها، نعم. ورابعها الإظهار كاعتذر واعتظم أي أظهر العذر والعظمة. نعم واضح. اعتذر يعني أظهر عذره. واضح. أظهر عذره. اعتظم أظهر عظمته وهكذا. نعم. نعم وخامسها، وخامسها المبالغة. معنى الفعل كاقتدر وارتد أي بالغ في القدرة والردة نعم إذن هذه في فيها معنى المبالغة اقتدر اقتدر يعني فيه يعني قدرة زائدة وارتد أيضا فيها المبالغة في الردة ثم السادس نعم وسادسها مطاوعة الثلاثي كثيرا كاعتذلت عدلته, عدلته, عدلته فاعتدل عدلته فاعتدل وجمعته فاجتمع وربما اتى نعم نعم ув بالسادس وسادسها مطاوعة الثلاثي كثيره مطاوعة الثلاثي يعني الفعل الثلاثي عدلته عدل يطاوعه فاعتدل عدل فعل اعتدل افتعل عدلته فاعتدل جمعته جمع ثلاثي فاجتنع فافتعل شويته شويت اللحمة فاشتوى فافتعل مزجته مزجته فامتزج وصلته فاتصل فصل افتعل ايضا نعم نصفته فانتصف نصفته فانتصف نعم او قدته فاتقد قدته فاتقد افتعل وهكذا ثم بعد ذلك انتهينا نحن من المعاني السته التي اشتهر فيها الوزن افتعل الوزيادة الهمزة الهمزه والتاء وما بينهما الفاء نعم وربما يقول وللتقليل هذا وربما للتقليل نعم وربما نعم. اتى مطاوعا نعم وربما أتى مطواعا للمضعف ومهموز الثلاثي ك قربته فاقترب وأنصفته فانتصف، وقد يجيء بمعنى أصله لعدم وروده. كارتجل الخطبة واشتمل الثوبة. نعم، إذا ربما يقول مطاوعا مطاعع للمطاعف، والمتواضع الثلاثي كثيرة. إذا على من باب القلة أنه يطاوع غير الثلاثي المطاعف مثل فعل قربته قرب فعلا، فاقترب. إذن هو مطابع مطاوع لفعل رباعي مضاعف العين ومهموز الثلاثي مهموز ثلاثي مثل أفعل أفعل أنصف أنصفته فانتصف أو قدت النار فاتقدت وقد يجيء بمعنى أصله لعدم وروده مثل التجى الرجل التجا افتعل التمس بمعنى لمس ارتجل بمعنى رجلا افتقر افتقر افتعل بمعنى اصبح فقيرا فقر يعني ارتقى ارتقى افتعل بمعنى رقى ارتقى افتعل بمعنى رقى اشتد اشتد افتعل ايضا بمعنى شد اكتحل افتعل بمعنى ايضا كحل اقرأ الصورة بمعنى قرأ الصورة. نعم. ثم لدينا هنا عندك مثال ارتجل الخطبة واشتمل الثوب. اشتمل الثوب إذا أدار الثوب إذا ادار الثوب على جسده كله يعني لف نفسه بهذا الثوب. نعم. ننتقل الآن إلى الوزن السادس. افعله تفضل. طبعا يعني. هناك بالنسبة للوزن افعله هناك ايضا هناك معان أخرى يعني هذه. هو ذكر المعاني التي شهر بها وزن افتعل هناك ممكن يكون افتعل للتخير انتقب انتقب هذا للتخير اصطفى انتقى هذه التخير اجتنى ممكن يكون بمعنى استفعل اعتصم بمعنى استعصم ارتاح بمعنى استراحة ايضا يأتي افتعل للاخذ بسرعة انتزع الشيء انتزع الشيء افتعل أخذه بسرعة استلب الشيء اقتلع الشيء كله بمعنى افتعله ويأتي بمعنى تفعل أيضا تفعل ابتسم بمعنى تبسم وهناك دخل بمعنى تدخل إذن هناك معان أخر أو أخرى لوزن افتعل لكن الشيخ ركز على ما شهر في هذا الوزن نعم تفضل افعل نعم افعل لا يأتي غالبا لمعنى واحد وهو قوة اللون أو العيب ولا يكون إلا لازما كحمر وبيض وعور وعمش قوية حمرته وبياضه وعوره وعمشه احسنت إذن افعل لا, لا يأتي غالبا لمعنى هو قوة اللون إذن يأتي في اللون والعيب للمبالغة قوة اللون أو العيب أو المبالغة في كل منهما والمقصود هنا بالعيب العيب الحسي المقصود العيب الحسي ولا يكون إلا لازم خصرها ولا يكون إلا لازم فهذا خصر إذن يكون لازم مثل احمر هذا في الألوان بيضة هذه في الألوان اخضر اصفر هذه في الألوان طيب اعورة هذه في العيوب العيوب الظاهره الحسيه اعمش هذه في العيوب ايضا الحسيه حولى حول حولى توجه هذه هذه في العيوب الحسيه نعم ثم ننتقل التفاعل تفضل تفعل نعم تفعل تاتي لخمسه معان اولها مطاوعه فعل مضعف العين ك نبهته فانتبه وكسرته فتنبه ف... لا. لان الوزن عنا تفعل الان نبهته نعم. فتنبه وكسرته فتكسر قطعته نعم. فتقطع هذبته فتهذب ادبته فتادب علمته فتعلم فهمتم؟ ويمكن هنا يقولون هذا للتكسير يقولون هذه المطاوعه هنا الفائده منها التكسير فائدة منها التكثير بالإضافة للمطاوة وقد يكون للنسبة عربته فتعرب عربته فتعرب تسمى العرب قيسته فتقيف انتسب إلى قيس نزرته فتنزر تنزر انتسب إلى نزار تتمم اي انتسب إلى تميم وهكذا إذن المطاوعة المطاوعة فعل مضاعف العين أو للنسبة تفضل وللتكثير أو النسبة تفضل ثانيها وثانيها الاتخاذ كتوسد ثوبه واتخذه وسادة نعم توسد ثوبه أي اتخذه وسادة فتوسد هنا بمعنى اتخذ توسد تفعل تبنيت الطشق الصبي تبنيت الصبية تبنى تفعل تخذه ولدا تديرت المكان تفعلت تدير تفعل بمعنى تخذتها دارا بمعنى تخذتها دارا وهكذا وثالثها نعم وثالثها التكلف كتصبر وتحلم تكلف الصبر والحلم نعم تكلف يعني إظهار شيء غير موجود فيه يتكلفه يتصنعه تصبر يعني تكلف الصبر أظهر الصبر تحلم أيضا أيضا اه اه تكلف هذا الحلم تشجع تكرم تجلد يكون على وزن تفعل بمعنى تكلف الشيء نعم ورابعها, ورابعها التجنب تتحرج وتهجد تجنب الحرج واله والهجود اي انومه التجنب بمعنى الترك التجنب اي ترك يعني في وزن تفعل قد يفيد ترك الشيء قد يفيد ترك الشيء تحرج اي ترك الحرج او تجنب الحرج تهجد ترك كان النوم او آآ آآ تجنب النوم تاثم تفعل تاثم تفعله اي تجنب الاثم او ترك الاثم تحنث وهكذا نعم وخامسها وخامسها التدريج تتجرعت الماء وتحفظت العلم أي شربت الماء جرعه بعد أخرى وحفظت العلم مسألة بعد أخرى وربما اغنت هذه الصيغه عن الثلاثي لعدم وروده كتكلم وتصدى نعم اذا الآن من معاني أيضا تفعل التدريج تجرعت الماء يعني أخذت جرعة بعد جرعة فيه نوع من انواع التكرار فيه حدوث للفعل مرة بعد مرة حدوث الفعل مرة بعد ذرة تجرعت الماء أي أخذت جرعة بعد جرعة تحفظت العلم أي أخذت العلم مسألة بعد مسألة أقول تفهمت المسألة تفهمت المساله فهمتها جزءا بعد جزء تسمع الحديث وهكذا نعم وربما اغنت هذه الصيغه عن الثلاثي لعدم وروده كتكلم وتصدى وهناك ايضا لهذه الصيغه ايضا معان اخرى نعم هذه اشهر معانيها هذه أشهر معانيها نعم تفاعل نعم تفاعل اشتهرت في أربعة معاني، أولها التشريك بين اثنين فأكثر، فيكون كل منهما فاعلا في اللفظ مفعولا في المعنى بخلاف فاعل المتقد... المتقد... المتقدم ولذلك إذا كان فاعل المتقدم المتقدم متعديا لاثنين، صار بهذه الصيغة. متعديا لواحد كجاذب زيد عمرا ثوبا وتجاذب زيد وعمر ثوبا وإذا كان متعديا لواحد صار بها لازما كخاصم زيد عمرا وتخاصم زيد وعمر نعم إذن أول معنى من معاني تفاعل تفاعل نحن مر معنى سابقا أن تفيد المشاركة تفيد المشاركه المفاعله تفاعله تفاعلا طيب اذا تفيد التشريك بين اثنين فاكثر فيكون كل منهما فاعلا في اللفظ مفعولا في المعنى بخلاف فاعلة لا فاعلا المتقدم مر معنا فاعلة للمتقدم لذلك يقول اذا كان فاعل المتقدم متعديا لاثنين صار بهذه الصيغه متعديا مثلا جاذب زيد عمرا ثوبا الان جاذب فاعل زيد فاعل عمرو المفعول به اول ثوبا المفعول به ثان اذا جاذب فاعل متعد لمفعولين انتقلت صيغه فاعل الى تفاعل تجاذب زيد وعمر ثوبا اصبح متعدي لمفعول واحد أصبح متعدل واحد زيد الفاعل وعمر معطوف مرفوع بالعطف على زيد وثوبا مفعول به اذن فاعل متعد لمفعولين تفاعل متعد لمفعول واحد واذا كان متعديا لواحد يعني فاعل كان متعديا لمفعول واحد صار بتفاعل متعدي صار بتفاعل لازما يعني لا يطلب مفعولا تخاصم زيد عمرا زيد فاعل عمرا مفعول به خاصم فاعل تخاصما تفاعل زيد وعمر إذا لم يحتاج إلى آآ آآ إلى مفعول به لحظة إذا تفاعل يتفيد التشريف بين اثنين فإذا كان فاعل بالأساس هو متعد في تفاعل بسيء متعد لفعول واحد إذا فاعل في الأساس متعد لفعول واحد أصبح بتفاعل بزيادة التاء أيضا لازما قارع الحجه بالحجه تقارعنا تقارعا مثلا تجاوزنا المكان تناسينا البغضاء تناسى تفاعل تجاوز تفاعل نعم فضح ثانيها هذا المعنى التو... الأول من معانيها المعنى الثاني التظاهر بالفعل دون حقيقته فضح ثانيها التظاهر بالفعل دون حقيقته كتناوم وتغافل وتعام أي أظهر النوم والغفلة والعم وهي منتفية عنه قال الشاعر ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد قومه المتغابي وقال الآن التظاهر بالفعل دون حقي يعني التكلف تكلف الفعل وفيه إيهام وإبهام وتجهيل وهو يعني اظهار حصول ما ليس بحاصل هذا هو المقصود فيه التظاهر بالفعل دون حقيقته اي تكلف الفعل وفيه ابهام وايهام وتجهيل وهو اظهار حصول ما ليس بحاصل مثل تناوما هو مونين ما هو, هو ليس بنائم إنما هو تناوما ادعى النوم تكلف النوم تظاهرة بأنه نائم تغافل أيضاً تعامى وليس أعمال قلب أو البصر والبصرة إنه يتعامى يظهر ويتكلف هذا التعامى أي أظهر النوم والغفلة والعمى وهي منتفية عن يعني هذه الصفات غير موجودة فيه لذلك قال تظاهرة تكلف قطاعز يعني تمارض والتمارض فلان هو ليس بالمريض. تنافس تعايى أظهر العي وهو ليس بعي تباكى وهو لا, لا, لا يبكي يشعر بال بالبكاء تمارض وهكذا نعم تباخلا ايضا كلها تفاعل ثم يقول ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي المتغابي المتغابي من تغابه المتغابي ليس الغبي بسيد قومه لكن سيد قومه المتغابي وليس فيه غباء إنما يظهر أنه, أنه متغابي وقال الحريري وقال الحريري ولما تعام الدهر وهو أبو الورى عن الرشدي في أنحائه ومقاصده تعاميت حتى قيل إني أخو عمى ولا, غر... ولا غرو أن يحذو الفتى حذو والده أن يحذو الفتى حذو والده نعم إذن هو الشاهد في تعاميته ولما تعام الدهر تعامت, تعامت عميته تعامت عميته تعامت فاعلة أي أظهر العمى وهو ليس فيه عمى ليس فيه عمى نعم هذا المعنى الثاني اللي هو التظاهر أو التكلف أو التصنع تصنع شيء ليس فيه وثالثها نعم وثالثها حصول, حصول الشيء تدريجا كتزايد النيل وتواردت الإبل أي حصلت الزيادة والورود بالتدريج شيئا فشيئا والو... والورد والورد أي حصلت الزيادة والورد بالتدريج لأنه قال حصول الشيء تدريجيا كتزايد النيل وتواردت الإبل تواردت يعني الورد ترد الماء, الماء هذا هو المقصود حصلت الزيادة والورد يعني الورد على الماء بالتدريج شيئا فشيئا هذا المقصود في الحصول شيء تدريجيا قل تتابع الطلبة في الدخول إلى الصف تتابع الطلبة أي تبع بعضهم بعضا تدريجيا يدخلون بشكل تدريجي نعم ورابعها ورابعها مطاوعة فاعلة كبا... كباعدته فتباعد متوعد اذن باعدته باعد فاعل طا... المطاوع له تباعد تفاعل اذن مطاوع باعد تابعته تابع تابعته فتتابع تابع فاعل فتتابع تفاعل ضاعفت الحساب ضاعف فتضاعف ضاعف فتضاعف إذا انتهينا من فعل وافتعل وفعل وتفاعل ووصلنا إلى استفعل ونكتفي اليوم ان شاء الله تعالى بهذا القدر من المدارس في شذا العرف على أن نستكمل إن شاء الله هذه المعاني في المجلس المقبل بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته